أَتَبَالَ نَفْسِهِ الرحْمَةَ لا يَجمَعَكُم إ يَْم القامَةِ لَا رَيبَ فيِي الذيذينَ خَصِرُوا أَمفُسَهُم فَهُم لا يُؤِّنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فيِي الَّلِ وََّه لِ وَهُوَ السَّمع العالم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 ااننكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما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 119. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 110. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون 111. ولو ترى إذ نار فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْبَدَالِهِمْ مَا كَانُوا يُفْقُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا قَسْرَتَنَا عَلَٰ مَا فَرَّطْنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقدون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك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 نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سلما في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 فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما ما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم دغتة, أخذناهم دغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا اقول لكم عن بغزا الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك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 ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغباة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم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 ان ه ومن عامل منكم سوءا ان بجاهله ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات لتستبين سبيل المجرمين قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَ يَهْتَدِي وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَتَسْعَجِلُونَ ما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 بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ يُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ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 قُل مَن ينجيكم من غلوبات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لا ان انجانا منها به لنكونا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم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 فَكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ خُلِصْتُ عَلَيْكُمْ بَوَّكِيلٌ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وَإِن تَعْدِلْ كُلٌّ عَدْلَ اللَّهِ يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبْسَطُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا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 عَالمٌ الْ الغَيْب والشَّهادَةِ وَهُو الحَكم الخَبيل وَإِذقالَالَ إذ رَهِيمُ لِأَجِيهِ آزَراءَةَ التَّخِذُ أَصْنَمًا آالِهَةً إني أَراكَ وَقَوْمَكَ فيِي ضَلَم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 قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الطالين فلما رأى الشمس ذازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريم أُمَّنْ مَا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَادَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أتحاج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 وإخوانهم واجتبيناهم وهبيناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبابه ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون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 وإِلَّا بِذِكْرِ الْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبُدُّونَهَا تُدْهِنُهَا وَتَفْحُونَ كَثِيرًا وَعَلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرَاهُمْ فِى خَرْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ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 وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَدَّتُّم وَمَا نَرَى مَاكُمْ شُفَعَاءَ فَمَنِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ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 جِنَالِ تَهْتَدوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ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 وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أفمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجنة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 وما يشعركم أنا إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء ولكن اكثرهم يجهلون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 من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبذل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله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 كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَذْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن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 لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَخْصُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ يوم. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكٌ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم ماذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا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 ايَ شَاءَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُعَذِّبُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعَذِّبِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ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 وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَابِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطْعَمُهَا إلا مَن شَاءَ بِذِمِّهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ طُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيُجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آب ذكرين حرم أم الأنثيين أم عليه أرحام الأنثيين نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آنَ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَم الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَم كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّىكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْلِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا, إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت طهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرفوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا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 قل تعالوا مَا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرجقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا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 وَإذاَا قُنتُمْ فَعْدلُ وَلَ كَان بَا قُرضَ وَ بِحْدِ اللهِ أَوْفُ ذَالِكُمْ وَصَّاقُ بِهلَ عََّكُم تَذََّّرُون وَأََّهَا فَ صِراقِي مُستَثِيمًا فَتَّبِعُهُ وَلَا تَتَّبِع السّبُ لَ فَتَفَلَّقَ بِكُمْ عَسَبِيلِك لَكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يَقِينٌ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عِندَ دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَهُ إِنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكِنَّا اهْتَمَمْنَا مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا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 لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها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 وَلَا تَذَرُوا وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خِلَائِفًا ٱلأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ